لَهُ النُّصْبُ مِمَّا تَرَثْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النُّصْبُ مِمَّا تَرَثْتُم من, مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ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 وَوصِيَّةً يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرَ ظَاهِرٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ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 خالدا فيها وله عذاب مهيم